صلي لأجلك يا بهية المسكن يا زهرة المدائن يا عيوننا إلى اليك ترحل لك بقلبي ولقد مروا الطفل في المغارة وأمه مريم وزهان يبكيان الطفل <تصفيق> في المغارة وأمه مريم وزهان يبكيان يبكيان <تصفيق> لأجل من تجردوا بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخن واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخن سقط العز سقط العز حين هوت مدينة ال تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب وحين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغار <سؤال> الغضب الساطع آك وأنا كل إيمان الغضب الساطع آك سأمر على الأحزان <سؤال> Al wat de staat maakt, en ik alle imaan. Al wat op de aard. على باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وسترسل يا نهر الأردن أجهي بمياه كدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمج. الغضب الصاطع بجياد الرهبة الغضب الصاطع بجياد الرهبة وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا